اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وابكى وأمات وأحيا وأسعد واشقى وأوجد وابلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجر الأنهار وكور النهار على ليلا وكان ورى الليل على النهار يا من هدا من الضلاله وانقذ من الجاهله وانار الابصار واحيا الضماء الافكار يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسالك مساله المساكين ونبتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الض من خضعت لك رقبته وفاضت لك عينا وفاضت لك عينا وفاضت لك عينا وذل لك جسده ورغم لك أنفه إلى هنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك نحن بك واليك تباركت وتعاليت الهنا الهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس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 سرور العابدين يا قرة أعين العارفين يا أنيس المنفردين يا حرز اللاجئين إلهنا إلهنا كل كل فرح كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل الهنا الهنا قبلت الوفا من السحره حين ذكروك مره وسجدوا لك سجدة ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك ما سجدنا قط إلا بين يديك ما سجدنا قد طئ الا بين يديك ولا رفعنا ولا رفعنا ولا رفعنا حوائجنا الا اليك ببابك انخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصير نعترفنا وبتقصير نعترفنا وأنت أكرم مسؤول أكرم مسؤول وأعظم مأمول إلى هنا قد انشغلنا بك إلهنا قد انشغلنا بك قد انشغلنا بحبك قد شغلنا بذكرك عن طلب مسألتنا، فيا إلهنا، يا الهنا يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا، وأعلم بسؤلنا منا. سؤلنا اللهم اعطنا سؤلنا اللهم اعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 بأعين دامعة اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجال دعاء واحدة ودعاء واحدة يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم عد قرآبنا. اللهم نعثق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اشعل بيننا وبين نارك امدا بعيدا أمدا بعيدا اللهم حرمنا على النار حرمنا على النار نعوذ بك اللهم من نار جه سبعون الف زمام مع كل زما سبعون الف ملك يجرونها وهم ان لا نقوى